بتروح وتغيب وبتبقى قريب يا حبيبي القلب دايما دايما ويزيد الشوق وانا امتى هفوق يا روحي اطمن بتروح وتغيب وبتبقى قريب يا حبيبي القلب دايما دايما ويزيد الشوق وانا امتى افوق يا هتروح على فين لو بعد سنين انا دايما جنبك هفضل جنبك يا احلى ملاك عمري ما هنساك ده انا بعشاء قلبك هتروح على فين لو بعد سنين انا دايما جنبك هفضل جنبك يا احلى ملاك بعشا قلبك ومعك الجنة عايشها وانا وياك مطرح ما تروح cardinal